قیام الرجيب وشاهدون وَهُمْ عَلَى مَا يَفْتَرُونَ And And that's how I هو <تصفيق> قرآن والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول و ما هو فَإِنْ مَرَّ بِكَ الذي إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي خلق فتو وَالَّذِي ورجال المرعى فجعله هو الطاء الله يسألك الصلاة إن بعض Bye-bye. Let Order! به Let's I right. love What the? I've okay.